أَتِيلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يُحِلُّونَ مَا حَلَّلَ ندين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عيدين صاغرون